in the name Yeah. Alhamdulillah. Yeah. All right. You <laughs> wallahi wallahi wallahi One. One year. No, no, no, no. This yeah. will yeah. yeah. لا قدر إننا من القرب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عم يبني على الله, الله الله على الأمة بأمة أهل على كل شريعة، على كل دار في <تصفيق> الأرض، على كل مكة وسورية، على كل دار، وربما على كل دار